مانعتهم حصولهم من الله فتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار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 قِلاَ لَئِنْ ظَلَمَنَا ٱللَّهُ لَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لَّيْلَةٍ أَوْ تَرَكْتُم مَّوْعِدًا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِنَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ وما أفعى الله على رسوله منهم فما أوجفتم, من فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.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 رسوله من اهل القرى فلله وليقوصون ولذ القربى ولذ واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ شديد الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا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 يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويغثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين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 ألم تر إلى الذين نافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرج ن معكم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرج ن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم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 وما كفر قال إني بنيء منك اني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم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 لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خَشْيَةِ الله وتلك الْأَمْثَالُ نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم